الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقعدوا أيها الأحبة وصلنا إلى عنوان جديد وهو التغيب من دخول الرجال الحمام بدون إزار ومن دخول النساء الحمامات حتى ولو بإزار وما جاء في ذلك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل <تصفيق> هو اليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليله الحمام تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من يقوم بهذا العمل هو مؤمن بالله وباليوم الآخر من يستر عورته حتى قال الفقهاء حياءً من الله عز وجل ولو كان الإنسان لوحده أن يكون ساتعاً عورته يعني هذه قبل ما نحكي عن حمامات السوء الآن الحمام بشكل عام منذ الإنسان يدخل للحمام الأولى أن يكون هناك مئزة لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما كان يتحمل كان يسدع عورته بمئزر وكلمة المئزر شيء يغطي ما فوق السرة إلى ما تحت الركبة طبعا هذا أيام كان اسمه مئزر لا ما نعلم نبيس اليوم البنطال الشرعي في الحمام يعني نبسمح فيه من المسابح أو كذا يكون بنطال شرعي ما يستر ما فوق السرع إلى ما تحت الركبة حتى هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحمام كان كثير من يأتي إليه ويسأله وهو داخل الحمام ونحن نعلم لو أن الإنسان كان كاشف العورة لا يحق له أن يتكلم فكيف يتكلم وبالشرع ويفتي للناس وهو في الحمام اذا كان ساترا لعورته صلى الله عليه وسلم وهذا حياء من الله وكان يقول استحيوا من الله حق الحياة ومن حيائه صلى الله عليه وسلم حتى في جماعه مع أهله عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يأتي أهله يستحي من الله يتقنع يغطي راسه صلى الله عليه وسلم يقول حياء من الله يعني ما يصير الانسان يقصر كشف العوره ما عنده الامر يحتاج لكشف عوره فكان حياء من الله يغطي راسه يتقنع عليه الصلاه والسلام حتى لا يظهر هكذا بشكل يعني لا يكون في المبالغه فهنا يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام ما قال لك حمام سوء ولا قال لك حمام بيت الحمام العام بشكل عام من باب أولى اذا كان شيء اسمه حمام السوء فاذا اراد ان يدخل إليها الانسان يعني من اسمها بتعرف حمام سوء يعني يعني بتعرف ايش معناه فيها كشف العورات والكلام والامور وال يعني المخالفات الشرعيه كلها متوفره هناك طيب قال بس الحمامات يعني قياس عليها كمان حمامات الساونا اليوم لمحل الرياضه اللي عم يصير نفس الحكم تماما هو ليس الغايه إنه الحمام صب الماء الحمام المقصود كشف العوره طيب المسابح نفس الشيء المسابح العام البحر والشواطئ والانهار كلها يتبعها ذلك الامر فيجب ان تكون هناك انضباطات شرعية ان يكون ساتر للعورة فان كنت مؤمنا بالله واليوم الاخر فاستع عورتك هكذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام حليلته زوجته يعني الحمام الا معناته وانا بالنسبة انه بده تكون محتى يعني مسترة اذا كانت حتى ولو في بيته هذا من باب الكمال لكن طبعا الانسان لما يكون لوحده هو حرم في هذه القضايا لكن يبقى الغدب من الله عز وجل اما هنا فيمقصود بها الحمام العام لا يدخلها الاماكن العامة التي فيها كشف عورات لان المرأة يحرم عليها مو يسم يعني تنزيها لا لا لا انما يحرم قطعا أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها يحرم عليها لا تقول مكان للتنحيف ولا تقول مكان خاص للنساء ولا تقول مسابح خاصة بالنساء هذا كل حرام لا يحل المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها وإن فعلت ذلك فقد هتكت ستر الله عليها هذا حرام الأمر ما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمار يعني المقصود بها الأماكن العامة وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم أرض العجم وهذا سوف في بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام سيبلغ آفاق الدنيا ستفتح عليكم بلاء أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخل يدخلنها الرجال جلا بمئزة قال معنا نروح نحن الوحلات الحمام إذا نبسنا نحن المئزة يا أخي طب أنت نبس مئزة وغيرك اللي عم تشوفه نبس مثلك مئزة الناس كلهم شرعيين إذا كلهم شرعيين الحكم هيك هذا إذا كانوا كلهم شرعيين أما إذا كان أنت نبس مئزة وغيرك ونبس شيء أبدا أو أنت ليه اسم وغيرك طالع من الكشف العورة من خلال بقى نلزأ في الإمام مالك قولك العورة هي ستر السوقتين فقط يعني بلبس سليب قولك عمزهب إمام مالك والله يا إخواننا مالك ما له خبر في الحكم هو ما بيعرفوا لكن احنا نلزأ في مالك مشان يعني, يعني سألنا شي دين جديد شي نخترع فتوى جديدة منقول على مذهب مالك تستر السوقتين بس سليب وغيره هذا زباله هذا الاصل ليس فيه حكم شرعي ابدا انما هو تعدي على الدين وتعدي على مذهب الامام مالك الحكم فيه تفاصيل في الصلاه وليس في كشف العوره امام الناس في كشف العوره في الصلاه في عنده شيء اسمه العوره المغطضه وعورة المخففه اذا ظهرت في الصلاه تبطل او لا تبطل اما ان تظهر للناس فالعوره عوره ليس فيها مذهب في هذه القضايا إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر يعني المئزة ومنعوها النساء إلا مريضة أو نفساً امنعوها النساء وقديماً كمهماً بهم حمامات في بيوت فالمرأة المريضة تذهب للعلاج يعني وكذلك المرأة إذا كانت نفساً وانتهت حالتها الولادية فتذهب لتغتسل تتحمم إذن في عزو في مين عم يأخذها فيسمح لها للضرورة أما اليوم إيشو الضرورة الضرورة في ترايحة هيدا ترمع الضرورة والله مسوين عزيمة في الحمام والضروري يكون كلنا موجودين هاي ضرورات تبيح المحذورات؟ هذا لا هذا ما اسمه ضرورة أبداً هذا اسمه تعدي على حدود الله عز وجل أيضا في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ونهى من كان يوم من الله من فمنعوها الآن نهى يعني صار كم حديث نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المئزر معتب ده أستر أنا وغير يكون مستور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناظر والمنظور إليه أنت سترت حاله وإذا غير الكاشف العوعة مع بتشوفه طيب معتب إذا نظرت إليه فأنت ملعون ومن ينظر إليه ملعون اذا الكاشف والناظر اخيرا في حديث عن أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها ايضا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمام حرام على نساء امتي الحمام حرام على نزاي أمتي أعود فأكرم الحمامات العامة طبعا الحمام البيت ما هذا معقول يحكي هالكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور الخاصة شخصية معروفة للبيوت أما في الأماكن العامة المسابح وما تابعها والأنهار والأبحر وغيرها من هذه الأحكام نسأل الله عز وجل أن يفقه في ديننا وصلى على الله عليه وسلم